أيها الأحبة في الله ما وثق أحد بالله فخيضه الله ولا أيقن عبد بالله جل جلاله إلا كان له الله فكم من أمور نزلت بالإنسان وخطوب أحاطت به ولم يجد غير الله نجيبا، ولا مفرجا لها مستجيبا فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان وألد ما تكون الساعة إذا عمرت القلوب باليقين بالله عز وجل أحبتي في الله ما إيقن الإنسان بالله عز وجل وخيّبه الله سبحانه ولو أنه جاء إلى الله بذنوب بلغت عنان السماء وقلبه يقين بالله ما خيّبه الله أما الحالة الثانية التي يظهر فيها يقين الإنسان إذا نزلت به المصيبة ولذلك يصاب المؤمن في نفسه ويصاب في أهله ويصاب في ولده وتأتيك تلك الساعة يأتيك ذاك الخبر المزعج المؤلم على قلبك وفؤادك فتخبر بابن فقدته أو ابنة حرمتها أو أب أو أم عزيز عليه أو صديق وفي لديك فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون وقلبك كله يقين أنه أن الخلف والعوض من الله رب العالمين والله ما أصيب إنسان في نفسه أو في أهله وولده أو في ماله أو في أي شيء عزيز عليه واعتقد في قلبه أن الله يعوضه إلا عوضه الله عز وجل أبداً لا يكون في في قلب الإنسان نفاق ذر من سوء الظن بالله ولذلك أحرص ما يكون الشيطان في مثل هذه المواقف وتجد المؤمن إذا أصابته المصيبة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب لكي يخيب ظنه بالله يقول له لو كنت مؤمناً ما الله بفقد ولدك ولو كنت مؤمنا ما الله بفقد بنتك ولو كنت مؤمنا ما الله بفقد مالك ولو كنت ولو كنت ولكن ما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله أبدا إياك أن يدخل إلى قلبك مثقال ذره من سوء الظن بالله عز وجل فلعل المال تفقده فتخرج منك كلمة عند الفقد تثني بها على الله يحبك الله حبا لا سخط بعده وقد يرفعك الله بهذه الكلمة إلى درجة لا تبلغها بكثير الصلاة ولا صيام ولو كانت المصيبة مهما بلغت من الأموال والأحفاد ولذلك كان يقول بعض العلماء كلما اشتب البلاء كلما كان اليقين أكمل من الإنسان وكان الفرج قريبا أول ما يفكر فيه الإنسان إذا نزلت به المصيبة أو حلت به البلية أن يتجه إلى الله وحده لا له فكلما اشتدت عليك المصائب وأحاطت بك الديون والهموم والغموم فاعلم أن الله قريب منك ولذلك انظر إلى كفار عبده الأصنام بعيدين عن الله عز وجل يستغيثون بغيره ويستجيرون بغيره لما أصابهم الضر في البحر وظل عنهم كل شيء سوى الله فقالوا لا إله إلا الله فرج الله كربا باليقين فكلما قوي يقين الإنسان واشتدت عليه المصائب والمصاعب والمتاعد فليعلم أن الفرج قريب فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين الذين أوجب لهم درجات معين